بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نفتح ونوسع ونلين لك قلبك بالإيمان والنبوة والعلم والحكمة ووضعنا عنك وزرك قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك حططنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية وقال الحسين بن الفضل يعني الخطأ والسهو وقيل ذنوب أمتك فأضافها إليه لاشتغال قلبه بهم وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة يعني خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بأمرها الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك فأوهنه حتى سمع له نقيض أي صوت ورفعنا لك ذكرك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عليه السلام عن هذه الآية ورفعنا لك ذكرك قال قال الله تعالى إذا ذكرت ذكرت معي وعن الحسن قال ورفعنا لك ذكرك إذا ذكرت ذكرت وقال عطاء عن ابن عباس يريد الأذان والإقامة والتشهد والخطبة على المنابر ولو أن عبدا عبد الله وصدقه في كل شيء ولم يشهد ان محمد رسول الله لم ينتفع بشيء وكان كافرا ثم وعده اليسر والرخاء بعد الشده وذلك انه كان بمكه في شده فقال فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا اي مع الشده التي انت فيها من جهاد المشركين يسرا ورخاء بان يظهرك عليهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به ان مع العسر يسرى كرره لتأكيد الوعد وتعظيم الرجاء وقال الحسن لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا قد جاءكم اليسر لن يغلب عسر يسرين فإذا فرغت فانصب أي فتعب والنصب التعب قال ابن عباس وقتاده والضحاك ومقاتل والكلبي فإذا فرغت من الصلاة المكتوبة فانصب إلى ربك في الدعاء وارغب إليه في المسألة يعطيك وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال إذا صليت فاجتهد في الدعاء والمسألة وقال ابن مسعود إذا فرقت من الفرائض فانصب في قيام الليل وقال الشعبي إذا فرقت من التشهد فادعو لدنياك وآخرتك وقال الحسن وزيد بن أسلم إذا فرقت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك وقال منصور عن مجاهد إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب في عبادة ربك وصلي وقال الكلبي إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب أي استغفر لذنبك وللمؤمنين وإلى ربك فارغب قال عطاء تضرع إليه راهبا من النار راغبا في الجنة وقيل فرغب إليه في جميع أحوالك قال الزجاج أيجعل رغبتك إلى الله وحده